الإنسان ليطغى أم رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتعب تقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يغلب بأن الله يرى كلا لئلا ميانته لنصف عبنا صيّه